يا علي تحلالي يومي الغدير الفرحه تحلالي محبوب ربي الجلاله والي تحلالي يومي الغدير الفرحه تحلالي محبوب ربي النعمه من ربي من حقه هذا القلب لا يوقع بحبه هذا علي حب ونازل نعمه من ربي مو سهل انسى لا صدق يا اخي صعبه مو سهل صدق يا اخي صعبه جن bajanna may rah me laat baad qurbat dalil mahboob yarbi al jalal attali mahboob yarbi al jalal attali wa طلعنا -Okay لي ويغطي الكلال اختعلي والي والينا علينا جايينا خارينا والله خارينا يوم الغدر الولايه الهادع لنها عذال لا كنت تصدق بها ما منها يوم الغدر الولايه الهاديه اعلنها عذال لا بتصلب بيها ما منها يروها كل الربع تنكرها ما اظنها يروها كل الربع تنكرها ما اظنها خفرها انورها الكتاب بقرار البيع عوافي محبوب ربي الجلال تقر لي والي حتى الكتاب بقرار البيع عوافي محبوب ربي الجلال تقر لي والي اليوم الغدير الفرحه تحيالي تحيالي na furaha فالرسول في آيات الرحمه يا الهادي هذا القرار امتي تسلم يا الهادي هذا القرار امتي تسلم جبريل والرسول بايت الرحمه يا الهادي هذا القرار امتي تسلم ان علي أن هو الوالع على الامه ان علي هو الوالي على الامه بشرها انذرها تنشرها ما تهجرها والله ما, ما تهجرها يا يبغض الناس بما ينشغل بالي محبوب يربي الجلال اختار لي والي خليه يبغض الناس بما ينشغل بالي ووبرب <سؤال> الجلاله طال <سؤال> الخليج الاسلاميه <سؤال> <سؤال> يا ناصبي سوي كل ما يحصل بايدك ما يوم القيامه كرهك في يا ناصبي سوي كل ما يحصل بايدك ما يوم القيامه كرهك في ايدك خلي بجهنم يا خايف بالحشر عيدك خلي بجهنم يا خايف بالحشر عيدك فجرني الله ما تغيرني فين طول الدهر راسي يضل محبوب ربي الجلال اختار لي والي يكفيني طول محبوب ربي الجلال يا الفرحة شوره تعينه محبوبي والي علينا بتار بارينه مو بالسقيفه ولا بالشوره تعينه يكفينا نص الكتاب بحق يكفينا يكفينا نص الكتاب بحق يكفينا مولانا رجوانا ويانا ما ينساني والله ما ينساني خلل سقيفه تفيدك بالحشر تعالي محبوبي يا رب الجلال اختار لي وله خلل سقيفه تفيدك بالحشر تعالي محبوبي يا رب الجلال اختار لي وله علي يوم الغد الفرحه تحلالي كان على الاخراج والهندسه الصوتيه ابو معمل الخادم وعلى الخادم ادا خادم الحسين ابو معمل الخادم الكلمات للشعر الاستاذ عمر فاروق البتراوي من والله من بارينا العام غسان الجريزي